الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى بيان كون الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحب لي واسمه عبد الله بن يزيد قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر الله عليه تسعة وتسعين سجلا كل كل سجل مد البصر ثم يقول له اتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون قال لا يا رب فيقول الله لك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة إنك لا تظلم أو قال لا ظلم عليك اليوم فتخرج له فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يسقل شيء مع اسم الرحمن الرحيم وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي وابن لهيعة كلاهما عن عامر بن يحيى به وقال الترمذي حسن غريب سياق آخر لهذا الحديث قال أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه من أعماله فيتمايل به الميزان قال فيبعث الله به إلى النار قال فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن تبارك وتعالى يقول لا تعجلوا لا تعجلوا لا تعجلوا فانه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان وهذا السياق فيه غرابة فيه فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن محمد البراء المقرئ قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رفعه أنه قال يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان فيخرج له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيها ذنوبه وخطاياه فتوضع في كفة ثم يخرج له قرطاس مثل الأنملا فيها شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج عن فطر ابن خليفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابق أنه قال لما حضر أبا بكر الموت أرسل إلى عمر فقال إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله له عليهم وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا ان يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غدا أي يكون خفيفا وقال أحمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم من طريق أبي سلم عن أبي مالك الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبطها فقوله الحمد لله تملأ الميزان فيه دلالة على أن العمل نفسه يوزن وذلك بأحد شيئين إما أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتا توضع في الميزان كما ورد في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمه ومحمد بن سليمان وغيرهما قالوا حدثنا سفيان بن هيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكه عي على ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسطل شيء يوضع في الميزان خلق حسن وكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة به ورواه أحمد عن غندر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن وقد رواه أحمد أيضا من حديث الحسن بن مسلم عن عطاء وأخرجه أبو داود من حديث شعبة به والترمذي من حديث مطرف عن عطاء الكيخاراني به وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ لخمس ما أسقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده وقال بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت والحساب انفرد به أحمد وكما ثبت في الحديث الآخر تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى عليه وصحابته والتابعين بحسن يوم الدين بعد الله جل وعلا على كل شيء قدير فظاهر النصوص التي ذكر وغيرها أن الذي يوضع في الميزان الحسنات والسيئات وقد جاء في حديثنا أن صاحب العمل أيضا يوزن الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجني الكباس يعني في شجرة الاراك فطارت الهوى إذا أسفل عزاره فتبينت ساقاه فضحت الصحابة من دقتهم دقته ما فقال صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من أحد كذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يضع فلا يزع يزن عند الله جناح بردعوه وجاءت حديث كثيرة مثل ما مر بعضها أن الخلق الحسن هو أثقل ما يوضع في الميزان والخلق الحسن عمل عمل يتخلق به الإنسان يمنعه من فعل القبيح ويحمله على فعل الامور الطيبة الحسنة الجميلة وكذلك ما جاء في هذا الحديث الذي ذكره أخيرا هو أن البقرة والعمران تأتيها كأنهما غمامتان أو ضيايتان أو طير صواف والمقصود بهذا ثواب قراءتها أما الكلام الذي هو كلام الله جل وعلا فهو صفته لا يأتي وإنما ثواب القراءة هو الذي يأتي وقد قال الله جل وعلا يوم يصدر الناس اشتاتا ليوروا أعمالهم فالأعمال جلها أعمال معنوية تقوم بالعامل، وهذا معنى قوله إنها أعراض، لأن كل الموجود الذي ت تو... الذي يوجد الآن وقبل الآن غير رب العالمين إما أن يكون جوهر يعني شيء يقوم بنفسه يشاهد ويشق المكان أو عرض. هو الذي لا يقوم إلا بغيره بشيء يقوم به مثل العمل مثل اللون مثل العلم مثل الجهل والصحة والمرض وما أشبه ذلك والأعمال كلها بهذا فالله جل وعلا يجسدها فتشاهد وتختلف باختلافه العاملين ويوم القيامه على خلاف المعهود لنا فيه امور عظيمه وامور غير ما نعهدها والاصل في هذا ان الله على كل شيء قدير جل وعلا اذا اراد الشيء فانه لا يمكن ان يمتنع عليه شيء تعالى وتقدس ولكن هذه كلها تدل على أن الإنسان سوف تكشف أمامه أعماله ويشاهدها هو وغيره فالموقف موقف إما اكرام وإما خزي وإهانة صلى الله عليه وسلم ولهذا يحذر الإنسان يجب أن يحذر أن يفعل الأمور التي فيها فضائح وفيها أمور قد تكشف له ويكون ذلك عار عليه وخزي يوم القيامه وعلى كل حال الواجب تقوى الله جل وعلا وأن يعمل الإنسان لنفسه ولا أحد ينفعه غير عمله الذي يعمله لله خالصا صادقا بعمله. مبتغم بذلك وجه الله جل وعلا أما الخلق كلهم لا ينفع لن ينفعوك بشيء ولن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك أو كتبه عليك كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك قمته إنه قال لابن عباس ألا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن وهذه التعليم يعني يكون يعلم ابن عباس او غيره هو تعليم للامه كلها لان قوله لرجل من الامه كقوله للامه عموما صلوات الله وسلامه عليه فالمقصود انه قال له هذا الكلام حتى يتلقاه ويهتم به أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيع هذا وهذا هو الشاهد ولو سمع ولا يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيع ذلك جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامه هذا فيه أولا الخوف من أغب الاعمال السيئة الثاني الإيمان بأن الله هو المتفرد بالتصرف والتدبير والنفع والضر والإحياء والإماثة الثالث, الثالث فيه وجوب الإيمان بالقدر لأن الله كتب كل شيء قدره وأنه لا يتغير وكل شيء يقع دق أو جل فهو مكتوب ومفروق منه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 والمراد من ذلك ثواب تلاوتهما يصير يوم القيامة كذلك وقيل إنهما بذاتهما يحاجان عنه لا ثوابهما هذا غير القرآن يحاج عن صاحبه أو يحتج عليه كما مر في حديث بمالك الأشعري القرآن حجة لك أو عليك والسلف يقولون ما أحد جالس كتاب الله وقام إما غانما أو غارما لأنه إما حجة لك أو حجة عليك الله جل وعلا هو المتكلم بالقرآن فهو كلامه وكلامه صفة له تقوم به وكونه مثل يأتي أو يكون له حاج أو ذلك هذا إذا حمل على كتاب الله فهو كصفاته التي تتصف به وتقوم به تعالى وتقدس أما إذا قيل ان هذا ثوابه ثواب قراءته فهذا واضح نعم. الأمر الثاني أنه يوزن العمل نفسه يوزن العمل نفسه يوزن بوضع الصحيفة التي كتب فيها العمل فيوزن العمل بالصحيفة كما في حديث البطاقة والله أعلم قد يكون بالصحيفة وقد لا يكون بالصحيفة أو لازم الصحيفة لأن الله على كل شيء قدير والخلق الحسن كيف يكون في الصحيفة يعني يقول انه أثقل ما يوضع في الميزان ما يلزم من يكون في الصحيفه ولكن جاءت مثل هذه الحديث التي مرت ان هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها توضع لكن هذا أمام السجلات السجلات التي هي حسن سيئات مكتوبة فلما كانت الحسنات مكتوبه في سجلات جاء بهذه البطاقه مكتوبه في مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله ليكون ذلك مقابل لهذا ولكن المقصود ليس هذا لازما ان جاءت فيه لا يكون ذلك حاصرا لكل الاعمال نعم وقد جاء أن العامل نفسه يوزن كما قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض وقال اقرأ إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وفي الرواية يؤتذ يؤتى الرجل العظيم السلمين هنا يقول يأتي الرجل نعم قال البخاري وعيحي بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله وقد أسند مسلم ما علقه البخاري عن أبي بكر محمد بن إسحاق عن يحيى بن بكير فذكره وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأقول الشر الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ورواه ابن من بهذا يعني الذم خبر الرجل واستمنوه ولكن هذا الرجل الكافر الذي يكون في هذه الصفه يعني يفاجر ثم لا يعارض بما بان الله جل وعلا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم لان هذا خاص فالذي لا يزن عند الله جناح بعوضه ما يكون له حظ في الآخرة فلا يكون من أهل الجنة فهو من أهل النار سأل الله العالم وأهل النار هم الكفرة الفجرة ورواه ابن جرير. في المقصود يعني إن هذا ليس ذما لكل رجل كبير سمين وقد يكون الرجل كبير سمين ويكون تقيا كن من تأتيه إلاه نعم. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن الصلت عن ابن أبي الدن عن ابن الزناد عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة بلفظ البخاري سواء. المقصود أنه هذا يدل على أن الرجل نفسه يوزن. نعم. وقد قال البزار حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عون بن عمارة. هذه الحديث وغيرها كثير في الميزان. يعني قد تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام واضح وعصرية وبين وسياقها ذكرها على الناس يعني ونشرها لأن بعضها للبدع. خالف في هذا وانكر أن تكون الأعمال توزن كالمعتزبة مثلا فهم ينكرون وزن الأعمال ويقول الوزن عبارة عن العدل وليس هناك وزن حقيقي وبناء على ذلك أنكر وجود الميزان أيضا أن يكون ميزان حقيقي له كفتان وله لسان ثم قوله له لسان لم تأتي النصوص بالتصريح بهذا فلا يلزم أن يكون له لزان والآن الناس يزنون بموازين لا بسانة لها ولكنها موازين دقيقة يعني تميل بالشيء القليل والله على كل شيء قدير المقصود أن الوزن ليظهر العمل جليا أمام صاحبه وليعذر الله جل وعلا إلى خلقه وإن كان يكفي به شهيدا جل وعلا هو الشاهد على كل شيء ولا يخفى عليه شيء يعلم ما في القلوب ويعلم خائنة الاعين وما تخفيه الصدور ويعلم غيب السماوات والارض تعالى وتقدس ولكن جل وعلا يحب ان يعدل الى خلقه ان يقوم العذر والحج عليهم ويصبح لا حجه له ولهذا كما قال المصطفى ارسل الرسل وانزل الكتب واقام الحجج والادله حتى لا يحتج محتج يوم القيامة إن كان الإنسان ظلوم جهول قد مثلا يحتج على ربه ويقول كما جاءت النصوص ايضا في هذا ويقول أنا لا أقبل شهادة إلا من نفسي لا يقبل شهادة الملائكة ولا يقبل شهادة الآخرين الذين يشهدون عليه فمعنى ذلك أنه يقول أنهم ظلموه فيختم الله على فيه ويقول لأعضائه تكلمي فكل عضو يتكلم بما فعل فعلت كذا وأنا فعلت كلا. ثم بعد ذلك يخلى عن عنه عن النطق. فيعود على أضائه باللوم لماذا تشهدوا عليه وأنا أناثل عنكم لا تحتجوا عليه قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا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 هذه صفة بعض خلق الله بعض الناس صفته أنه يمكن كل شيء ويقول لا أقضى إلا شيء من نفسي فلا يعجز الله جل وعلا تعالى وأتقدس وقد قال البزار حدثنا العباس بن محمد حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا هشام بن حسان عن واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لم يقيم الله له يوم القيامة وزنا ثم قال تفرد به عون بن عمارة وليس بالحافظ ولم يتابع عليه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن عاصم عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفاه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أسقل في الميزان من أحد تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي فقد جاءت الروايات بهذه السفات لكن السواك يعني الكباب ثمر لما السواك فهو يؤخذ من عروقه من عروق العراك وليس من أغصانه وعلى <تصفيق> نعم، وفي مسند الإمام أحمد في بعض طرق حديث البطاقة من طريق ابن لهيعة أن العامل يوزن مع عمله وصحيفته والله تعالى أعلم بالصواب الصواب أنه هذا وهذا كلاهما يقع يوزن الصحائف وهو والعامل ايضا وقد مثلا تجعل الأعمال أجساما تشاهد فتوزن ولا يعجز الله من شيء تعالى وتقدس نعم وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا القاسم بن الفضل قال الحسن قال, قال الحسن قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال أما في مواطن ثلاثة فلا الكتاب والميزان والصراط الكتاب يعني تطاير الصحب لأن الصحف تتطاير إلى عيد الناس فآخذ صاحبته بيمينه وآخر اخذها بشماله فمن أخذها باليمين فهذا علامة السعادة ومن أخذها بالشمال فهذا علامة الشقاء الشقاء، كما قال جل وعلا فأما من اوتي كتابه بيمينه فأولئك إلى اخره وأما من اوتي كتابه بشماله فإلى اخره وقد مثلا يلوى عنقه ويجعل وجهه إلى قفاه فيأخذ صحيفته بشماله يقرأها من خلف فهذا أشد شقاء، نسأل الله العافية فإذا الأقسام ثلاثة في هذا آخذ باليمين وآخذ بالشمال وآخذ بالشمال من وراء ظهره فالذي يأخذ اليمين هم السعداء دام الشقيع نعم. فقوله الكتاب يعني هذه تطاير الصفح ثاني عند الميزان حتى يخف الميزان أو يذخل ما فيه حديث ثالث حد. عند الصراط عبور الصراط عبور الصراط أمر مهم جدا وصعب يعني كيف ينصف فوق النار ثم يمشي الإنسان عليه مع أنه مضطرب وحار ودقيق ولكنه على بعض عباد الله يكون سهل لأن العبور عليه بالعمال وليس بالأقدام الأقدام ما تستطيع أن تثبت في ذلك الموطن فالانسان لو مثلا وضع له خشبه بين سطحين يشوف الارض قريبه ما هي لك الارض يمكنه عشره امتار والاكثر والاقل ما استطاع ان يعبر وهو يرى هذا ان الخشيه تكون ثابته كيف اذا كان تحته النار تحته جهنم ثم هذه الامور أمور أن يجب على العبد ان يؤمن بها وسوف يعاينها ويعايشها فاستعد لهذا ولا استعداد الا بالاعمال الصالحه بتقوى الله واتباع كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فقوله الكتاب يحتمل ان يكون كتاب الاعمال ليشهد على الانفس باعمالها ويحتمل ان يكون ذلك عند تطاير الصحف لأيدي الناس فآخذ بيمينه وآخذ بشماله الصحف ماهي إذن الصحف هي الصحف الاعمال ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا قاله منشورا وقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم الحسين قال يحاسب نفسك وقال في آية اخرى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحد وقال البيهقي حدثنا أبو الحسن علي بن محمد ابن علي المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عائشة ذكرت النار فبكت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبكيك يا عائشة قالت ذكرت النار فبكيت هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال أما في ثلاثة أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا حيث يوضع العمل في الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخذ وحيث يقول ها أم كتابيه حيث تطاير الصحف حتى يعلم كتابه في يمينه أو في شماله أو من وراء ظهره وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم قال يونس أشكوا هل قال الحسن حافتاه كلاليب وحسك يحبس الله به من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو ثم قال البيهقي حدثنا الروذاباري قال حدثنا ابن داسه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعده أن إسماعيل ابن إبراهيم حدثهم أنه قال حدثنا يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت وذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال وعند الكتاب حين يقال ها أمقرأوا حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم قال يعقوب عن يونس وهذا لفظ حديثه طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن اسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أما عند الميزان حتى يثقل أو, أو يخفى فلا وأما عند تطاير الكتب فاما ان يعطى بيمينه او يعطى بشماله فلا ثم حين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيض عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثه وكلت بمن, بمن ادعى مع الله الها آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيد قال فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسد تأخذ من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب والملائكة يقولون رب سلم رب سلم فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه هذه و... سوره الذين يحاسبون والذين قد ينجون الذين ينجون ناج مسلم يعني ما أصابه شيء ومخدوش مسلم يعني أن الكلاليب خدشته ولكنه سلم ومكردس في, في النار يعني ان الكاذب تمسكه وتلقيه في النار وكل هذا فيما يظهر أنه في من هو مسلم وليس في الكافرين اما الكافر لا يقام له وزنا ومن أول الامر يقال لهم اذهبوا إلى النار كما جاءت في الحديث الماضيه في حديث ابي هريره وحديث بالشعيد الذي في الصحيحين فيهما انه يقال لهما ماذا تريدون يقولون عطشنا اريد الماء فيشاهدون النار كانها سراب فيقال لهم اريدوا فيذهبون الى النار ويلقون فيها نسال الله العافيه وفيهما يضاء انه يقال لهم للناس كل يذهب إلى ما كان يعمل فتؤتى بالمعبودات في الدنيا على هيئتها وصفتها فيقال اتبعوها فيتبعونها إلى النار ويبقى المؤمنون وفيهم المنافق المنافقون وهؤلاء هم الذين يحاسبون وتجري عليهم هذه الأمور العظيمة وسبق أن فيهم يعني في هؤلاء في هذه الأمة سبعون ألف يسدقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب امور الاخره أمر صعب أمور شديدة وبعد ما يخرج الإنسان من قبره يلاقي شدائد عظيمة ووقوف طويل في انتظار الحساب يعني خمسين ألف سنة وهم وقوف لا ظل ولا أكل ولا شراب ولا فلوما أن الإنسان مثلا لو أنهم عزلا على هذه الصفة التي فيها في هذه الدنيا ما يمكن يبقوا ولا أي يموتوا ولكن صار صارت الحياه غير قابلة للموت يركبون تركيبا غير قابلة للموت إما سعداء وإما أشقياء ما. الإنسان خلق للبقاء لم يخلق للفناء خلق للبقاء وجعل الله جل وعلا له دور ثلاثة ثلاثة دور دار فيها العمل فيها يعني النتائج نتائج المستقبل عليها على هذه الدار وجعل الأمور غيبيه هذه التي نسمع أمور غائبة عنا حتى يكون الناس منهم المؤمن ومنهم الجاحد ومنهم المتردد الشاك يجزون بأعمالهم ثم الدار الثانية بعد الموت فالموت مفارقة الروح للبدن ولكن الروح لا تموت والبدن كذلك له شيء من الحياة غير أنه يكون هامدا ولهذا يكون عليه عذاب أو عليه نعيم فالعذاب والنعيم على الروح والبدن معا كلاهما وإن كان البدن قد يتفتت ويكون تراب ولكن حبات التراب هذه قد تعذب وقد تنعم أما الروح فلا تموت ثم بعد ذلك هذا التراب صار تراب لما عاد تراب يعاد مرة أخرى يعيده الله جل وعلا حياة أخرى فحياة غير قابلة للموت والتفرق يجمع الروح فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية ذهبت كل روح الى بدنها بعدما يخرج من قبره ويبقى بلا روح لانهم ينبتون من قبور كما تنبت الطراتير كما قال صلى الله عليه وسلم ثم يسيرون إلى المحشر حفاة عراة غرلا ليس معهم شيء كلهم كانهم كما ولدتهم عتهم الا أنهم صفاتهم لما ماتوا حتى يتعرف كل واحد يعرف الاخر فاذا كان له مطالب يطالب يطالبه تعلق به يقول هذا ظلمني هذا اخذ مالي هذا ضربني هذا قتلني هذا فلا بد من هذه الأمور ثم بعد ذلك بعد الوقوف الطويل ياتي الله جل وعلا وهو على عرشه تعالى وتقدس لانه هو العالي الاعلى ياتي وهو فوق كل شيء وأتيانه وأفعاله لا تشبه الأفعال التي نعرفها من أنفسنا بل هي خاصة به تعالى وتقدس فيقضي بين خلقه بنفسه تعالى وتقدس وهو أسرع الحاسبين فيحاسب الخلق في آن واحد وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده والخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحاسبون وهو سريع الحساب تعالى وتقدس وهذا لا يمكن أن يكون يعني متصور من افعال الناس الهواء انفئل الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وفي المسلمين فالأمور التي أمامنا أمور صعبة عظيمة يجب ولل إنسان يؤمن بها والثاني أن يستعد يعمل الأعمال التي لعله ينجو بها والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد